و ح ل في بطن السحابه يا <تصفيق> الله シャよしよしよしよしよしよしよしよしよ ح ك م ه شل منا فارس الفرسان و و ف ى من الدنيا حسابه يا روح لفي بالتعازي كامل الاوطان و ع ز ي ه ل ه والقرابه فالشعر قد مات نشمي كان شانه شان رجال صادق في خطابه بكت على أ ب و عنتر ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن والكفو يا مكسى غيابه والحزن قد غطى السما ء والسهل والوديان وحل في بطن ا ل س ح ا ب ة وحل في بطن السحابه ة فقط على ع أبا و ن د ا على أرواحها والأبدال I'm so happy. اعظم الله أ ج ر ب و طاهر رفيع الشان الشيخ ذي فيه ا ل م ه ا ب ة و أ ب و ه و أ خ و ا ن ه قبائل تكرم ا ل ض ي ف ا ن وصيتهم كلا د ر ا ب ة وانعم بها ل ع ب ا د فيهم للوفاه عنوان في روسهم فوق ا ل س ح ا ب ة و إ ح ن ا أ ت ي ن ا ه م على ما تعهد العربان وجودنا و ف ا ن ص ا ب ة من حزنهم والضيق ذقنا الضيق و ا ل أ ح ز ا ن وامست مشاعرنا م ص ا ب ة الله يلهمهم جميع الصبر والسلوان والكفو يا مكسى غياب ه والكفو يا مكسى غياب هو عظم الله اجرى طهر رضاي عشان ه ل شاي هذا يفاي هذا هو ظاهر ではあなたたちは何でもありません。 o、oh、m man.